الحمد لله صلى الله وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتذكروا السنه قبل المفرد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا مخلدين من رسول الله فانصاهم انفسهم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ربنا عز وجل يمر من في هذه الآية لأن يتقوا وفي آيات يمر عباده من التقوى ينهى جنيه الخير من التقوى الله له الصعب كما أمر الناس جميعا بذلك قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نصر واحدا يا أيها الناس اتقوا ربكم إنا زلد الساعد سيد علي على كل يوم يتقي الله ويراقب الله عز ما كان في البر والبحر في بيت والسوء في كل مكان ربه واقواله منها ما أباح الله, الله منه. ويجذب ما اوجد الله وينتهي عما حرمنا هل هو الواجب على كل مؤمن نفسه ويجاهدها وينادر ماذا قدم للاخره قبل ان يحل به الاجل ولهذا قد جل وعلا وينذروا ماذا قدمت للاخره وإن كانت اعمالا طيبه فاثبتوا عليها واحمدوا الله عليها وصاروا في أما يكاد كانت يلفيها فلواجب فالواجب أن يمنع منها والحذر منها والقدم على ما يلحق منها هل على قادم الطوبة شايف الدين وإذا كانت تعلق مخلوقين فلا بد منها أو إعطاء حقوقهم هم لا بد يحاسبون لا بنجاهدها دائما ولا ماذا قدم لا يرفون ثم يقول الله وعليه ولا تكونوا كلينا لله فأنسا شاء الله الله. من يعرض عن الله ويصلح حقه فانساه الله نفسه انما من دونه ما فعل ومن يسافر الله نفسه عملت فيه خرابها هلاك نسال الله العافيه فالواجب الحذر والواجب على كل المؤمن يتق الله ويراقب الله ويقدم نفسه قد لا يحل به الاجل ولا فيما طلبه في العلم فان الواجب عليهم اعظم من تدبير الدعوة وعملوا نعم مما علموا هذا هو على طلبة العلم أن يعملوا بمعلمه ويبلغوا الدعوة وأن يحروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلق معلم نسأل الله جلنا وإلاكم من أفضلات المفتدين ونسأل الله يعلمنا وإلاكم من أفضلات المفتدين ومن نزلات الشيطان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه من